يَقَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ يَجْزِيَهُمُ الرَّوْعُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَهْمَالُونَ كَفَرَابٍ بِضِيعَةٍ يَحْسَبُهُمُ الضَّنَانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُوا۟ شَيْـًٔا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُوهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ ذَهَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَنْتُمْ هُلُمَاتٌ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لن يكاد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور المن ترى ان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 وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِّن جِبَالٍ فِيهِ غَمِيمٌ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ